كلما جننا ظلام زاد في قلبي الحنين أي شوق او وئام فاض من صب حزين فاض من صب حزين كلما جننا ظلام زاد في قلبي الحنين اي شوق او وئام فاض من صب حسين إنه الحب ألسنا نستقي منه الشجون احفظوا العهد فإني لست والله أخو كيف أنسى عد قوم من حبهم في يد حين اسلوحين ابي ايدك ورميونس الطول كلما جن طلال زاد في قلب الحنين اي شوق او ام فهذا من صب حزين فهذا من صب حزين كلما جن طلال زاد في قلب الحني أي شوق أو وآب فاض من صب حزين فاض من صب حزين هم نجوم في دجانا تبعث النور المبين هم حياة للأمان بالأمان أستعين هم نجوم تبعث النور المبين هم حياة للأمان بالأمان أستعين ما الذي أطفى شموعا نورها نور العيون أظلمت من بعد هجر جاء فارتاد الأني ما الذي أطفى ورلعيون اظلمت من بعد هاجر جاء فرتاد الانين كلما شند طلن زاد في قلب الحنين اي شوق او وئام فاض من صب حزين فاض من صب حزين فالثواني والليالي حينما غبتم سنين هكذا الدنيا ستمضي كالحكايا والظنون فالثواني والليالي حينما غبتم سنين هكذا الدنيا ستمضي كالحكايا والغلون كالحكاية والظنون <تصفيق> اجعلوا صفحات حبي عبرة للناظرين عبرة للناظرين عبرة للناظرين كل يماشاً باطلا ساد في قلب الحني أي شوق أو وآب بن حزين فاض من صب حزين